لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وأمرنا سبحانه وتعالى بالأخذ بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وبين لنا ربنا أنه لا خيرة للمؤمن أمام ما تبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وبين لنا سبحانه أن حياتنا الحقيقية في الاستجابة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وبين لنا حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم أن النجاة من الفتن والسلامة من شر الإختلاف إنما هي في التمسك بسنته فقال صلى الله عليه وسلم فإن من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء والراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها في النواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالا وإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد دين لنا المنهج السليم والطريق المستقيم لنحيا في دنيانا حياة طيبة فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان إنه يا عباد الله المنهج السليل ليعيش الإنسان في دنيا عيشة طيبة ويعمر آخرة بالأعمال الطيبة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير خير الناس بل لا خير في الإنسان إلا إذا كان مؤمنا بالله عز وجل وخير المؤمنين وأحبهم إلى الله عز وجل من كان قويا من كان قويا في دينه قوياً في توحيده وإيمانه قوياً في الأعمال الصالحة يأخذ الكتاب بقوة وينهض إلى الأعمال بقوة يقوم متقرباً إلى الله عز وجل بقوة لا ضعت ولا وهن في أعماله الصالحة تجده سباقاً إلى الخيرات سريعاً إلى الأعمال الصالحات بطيئاً بطيئاً إذا قامت المنكرات إن المؤمن القوي في الإيمانه يا عباد الله خير وأحب إلى الله عز وجل وإن المؤمن القوي في همته وعزيمته وإرادته خير وأحب إلى الله من المؤمن ضعيف الهمة ضعيف الهمة ضعيف العزيمة وإن المؤمن يا عباد الله القوي في قلبه فتجده شكورا عند النعم صبورا عند النقف خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف في ذلك عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له المؤمن القوي في جسده خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في جسده فينبغي على المؤمن أن يكون حريصاً على صحته حريصاً على عافيته حريصاً على قوة, على قوة جسده لان المؤمن القوي في جسده يكون قادرا على الإكثار من الأعمال الصالحات ويكون قادرا على نفع البلاد ويكون قادرا على نفع الأمة فأول أمر في المنهج السليم يا عباد الله أن يحرص المؤمن على قوته على قوته الحسية في جسده وعلى قوته المعنوية في إيمانه ومسارعته إلى الخيرات وأما المعلم الثاني من معالم المنهج السليم ليعيش الإنسان حياة طيبة في دنياه فهو أن يحرص على ما ينفعه أن يكون حريصاً على ما ينفعه في دينه وأن يكون حريصاً على ما ينفعه في دنياه فيعرف الخير ويكون ذا همة فيه يتطلبه ويحرص على أن يكون من أهله سواء في ذلك ما كان خيراً في الدين وهو اعظم الخيرات او ما كان اهوا او كان خيرا في الدنيا وهو من الخير الذي يمدح بالحرص عليه والتعم بالله اياك يا عبد الله اياك يا الله ان تقتر بقوتك أو تقتر بهمتك او تقتر بنشاطك او تقتر بذكائك او تقتر بدولتك أو تغتر بالعافية التي أنت فيها وإنما كن مستعينا بالله عز وجل في جميع أمورك وأول الاستعانة أن تعلم أنك ضعيف عاجز إذا لم يُعِنك الله سبحانه وتعالى فتقر بقلبك أنك الفطير فقرا مضلقا إلى الغني غنا مضلقا أنك الفطير إلى ربك سبحانه وتعالى وتعلق قلبك بربك سبحانه وتعالى فتستعين بالله عد وجل ومن هنا تعلم يا عبد الله السر العظيم في أن الله أوجب علينا أن ندعو بدعاء عظيم سبع عشرة مرة في يومنا وليلتنا وقد نزيد على ذلك وذلك في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين فلا خير ولا قوة ولا فلاح ولا نجاح إلا بعون الله عز وجل للعبد فيمضغي للعبد أن يستعين بالله وأن يتوكل على الله وأن يفوض أمره لله يفعل الأسباب حريصا على الخير لكنه لا يعلق قلبه بالأسباب وإنما يعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى ويحرص على الاستعانة بالله عز وجل وأما المعلم الثالث في المنهج السليم للعيش الطيب في الحياة الدنيا فهو ترك العجز والكسل وأن لا يقول العبد لا أستطيع هذا وأنا لا أقدر على هذا وإنما يكون الإنسان نشيطا متفائلا يكون, يكون عارفا بأنه قادر على أن يفعل الخير ويقوي همته في هذا الباب يا عباد الله ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجز وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله في دعائه من العجز والكتل فإياك يا عبد الله أن تكون كسولا متوانيا متراخيا عما ينفعك في دينك ودنياك وإياك أن تشعر نفسك بالعجز وأن تجعل نفسك وأن تجعل نفسك معتقبة أنها عاجزة بل شجعها وحثها على الخير وأشعرها بأنها قادرة على المنافسة بالخيرات والمسارعة إلى الصالحات وأما المعلم الرابع من معالم المنهج السليل للحياة الطيبة فهو التسليم لأمر الله عز وجل فإن أصابك شيء ونزل بك شيء تكرهه فإياك يا عبد الله أن تقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا فوالله إذا وقع قدر الله لو ازتمع الإنس والجن قويهم وضعيفهم قديمهم وحديثهم ليمنعوا ذلك ما استطاعوا أن يمنعوه فإذا وقع الأمر علمنا أن الله قدره وأن الله شاء رقوعا فيقع ولابد فنسلم لربنا سبحانه وتعالى معتقدين اعتقادا جازما أن ربنا حكيم عليم لا يفعل شيئا إلا لحكمة وأن هذا البلاء الذي نزل بنا إنما هو لحكمة عظيما وهذه الحكمة تعود إلى ثلاثة أمور أما الأمر الأول الأول فهو أن الله عز وجل ينبهنا من غفله فكم من شخص شرد عن باب الله عز وجل وغفل قلبه عن ربه فأنزل الله به مصيبا فذكر ووعظه فأصبح من أهل المسجد والصلاة وأصبح من أهل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأما الأمر الثاني فهو تكفير الدنوب وكلنا خطارون مذنبون ولا يزال البلاء بالمربن حتى يدعه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة وأما الأمر الثالث فهو رفعة الدرجات في الجنة فإن الله إذا أراد بعبده منزلة في الجنة ثم لم يبلغها بعمله ثم لم يبلغها بعمله قال لملائكته صبوا عليه البلاء صبا وصبره على ذلك يعلم المؤمن مع اعتقاده الجاج أن أمر الله الكوني القدري لا رد له وأنه إذا وقع فإنه لم يكن ليرد أبدا يعلم أن ذلك لحكما فيسلم لأمر الله عز وجل ولا يتحسر ولا يتندم ولا يفتح على نفسه عمل الشيطان فلا يقول لو كان كذا لكان كذا وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل فيسلم لأمر الله عز وجل والسبب في ذلك يا عباد الله السبب في كونه لا يقول لو أن لو في هذا الباب تفتح عمل الشيطان فلا ينبغي للعبد أن يفتح على نفسه عمل الشيطان فاتقوا الله عباد الله وتأملوا فيما أخبركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا له قلوبكم افتحوا له قلوبكم وافهموه بعقولكم وقلوبكم واحرصوا عباد الله على أن تنتفعوا به وعلى أن تجعلوه منهجا لحياتكم لعلكم ترزقون الحياة الطيبة التي تسعدون بها في الدنيا وتفرحون بها عند لقاء ربكم سبحانه وتعالى فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل دم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده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 معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا فمن أصبح من المؤمنين حاويا لهذه النعم فقد حاز الدنيا بخيرها من أصبح منكم معاشر المسلمين آمنا في سربه آمنا في بيته آمنا في أسرته آمنا في حيه آمنا في بلده فقد حاز نعمة عظمى وامتن الله عليه بمنة كبرى فالأمن يا عباد الله الأمن يا عباد الله نعمة يهبها الله عز وجل لمن يشاء من عباده الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وما استجلب الأمن يا عباد الله ما استجلب الأمن بأنواعه بمثل توحيد ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فإذا أردت يا عبد الله أن يكون الأمن في بيتك وأن تكون السعادة في أسرتك وأن تساهم في الأمن ببلدك فعليك بتحقيق التوحيد كن يا عبد الله موحدا لربك واجتني بالشرك كله كبيره وصغيره إياك يا عبدالله أن تتساهل في شيء من الشرك فإنك إذا حققت التوحيد كنت آمنا بأمن الله سبحانه وتعالى فعليك يا عبد الله بتحقيق التوحيد والاكثار من الاعمال الصالحه فمن امن بالله واعمل الصالحات وعده الله عز وجل أن يبدل خوفه أمنا ان يبدل خوفه امنا وما دام ذلك كذلك فان الامن يا عباد الله كما انه يطلب بالتوحيد والاعمال الصالحه فإنه يثبت بالتوحيد والأعمال الصالحة فعليكم عباد الله عليكم عباد الله بالاجتهاد في أنفسكم في تحقيق التوحيد وكثرة الطاعات والبعد عن الذنوب المدنسات من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده مبزق العافية يا عباد الله فقد رزق نعمةً عظمى وخيراً كثيراً ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سن الله العفو والعافية فإنه لم يرزق عبد بعد اليقين خيراً من العافية فخير ما يرزق ما يرزقه العبد المؤمن أن يعافيه الله عز وجل فالعافية يا عباد الله من أعظم نعم الله عز وجل على العبد وهي مغبون مغضون فيهما كثير من الناس وذلك يا عباد الله أن المؤمن الموفق إذا رزقه الله الصحة فإنه يبتممها في إرضاء الله عز وجل لكن كثيرا من الناس يغفلون عن هذه النعمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغضون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فينبغي على العبد الناصح لنفسه أن يغتنم صحته قبل سقمه وأن يغتنم صحته في التقرب إلى الله عز وجل عنده قوت يومه من رزقه الله عز وجل ما يكفيه ليومه وما يكفيه لعيشه فقد أنعم الله عليه بالنعمة الكبرى إن قنع, بذلك إن قنع بذلك فإن هذا من أعظم نعم الله عز وجل وإن ذهاب القوت يا عباد الله إن ذهاب القوت من أعظم ما يصيب المسلم من النقم ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجوع ويقول إنه بئس الضجيع كان يستعيذ بالله من الجوع ويقول إنه بئس, الض... بئس الضجيع فمن الله القوت فليحمد الله وليشكر الله وليقنع بما آتاه الله فإن المؤمن يجعل الله غناه في قلبه ويقنعه بما آتاه فيرتاح قلبه, فيرتاح قلبه وتسلم له دنيا ألا فتأملوا عباد الله في هذه النعم احرصوا عليها واغتنموها وإياكم أن تكفروها وأن تهجروها وأن تطلبوا غيرها بإذهابها فإن هذه الثلاث هي أساس النعم والعاقل يا عباد الله لا يهدم مصراً لابني قصرا العاقل يا عباد الله لا يترك الأصول من أجل الفضول وإنما يحمد الله على أصول النعم ويحرص على بقائها فإن زاده الله خيرا عليها حمد الله وشكره وإن لم يكن ذلك شكر الله أرزقه أصول النعم ألا فتفقه عباد الله في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ثم والله إن الأمة إذا تمسكت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت بها وتركت الأهواء والعواطف العواصف تكون في خير وعزة وقوة ومنعة ويهابها الأعداء ألا فاحرصوا عباد الله على تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافهموها واعملوا بها لعلكم ترحمون ثم علموا عباد الله أن الله أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا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 اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم وامالهم وقبلتها اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم اصلح اللهم اللهم اصلح لنا شاننا كله اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اننا عباد من عبادك فات اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة من فرائضك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فأعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف اللهم ارحمنا أجمعين اللهم ارحمنا أجمعين اللهم ارحمنا أجمعين, أجمعين, أجمعين, أجمعين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا يا رب العالمين اللهم إنا عباد مذنبون مسرفون قد أذنبنا وأكثرنا ونحن يا ربنا نرجو رحمتك ونرجو مغفرتك اللهم فاغفر لنا أجمعين اللهم فاغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم إنك أعلم باحوالنا منا <تصفيق> اللهم انك اعلم باحوالنا منا اللهم فمن علمته منا على طاعه اللهم فثبته وتقبل منه يا رب العالمين ومن علمته منا مقيما على معصيه اللهم فكرهه فيها وتب عليه يا رب العالمين ومن علمته منا مهمومة ففرج همه يا رب العالمين ومن علمته منا مريضة فاشفيه يا رب العالمين ومن علمته منا مدينة فاقضي عنه الدين يا رب العالمين إلهنا إلهنا يا حي يا قيوم إن لنا إخوانا من المسلمين في بلدان كثيرة يعانون فتنا ويعانون ظرّا وإليك المشتكى وأنت المستعان اللهم فأطفئ شر الفتن عن المسلمين في كل مكان اللهم وارفع الظر عن إخواننا في كل مكان اللهم أقر أعيننا اللهم أقر أعيننا بعموم الخير في ديار المسلمين بعموم الخير في ديار المسلمين بعموم الخير والامن والإيمان في ديار المسلمين يا رب العالمين اللهم بارك في الكويت وأميرها واهلها ومن فيها يا رب العالمين اللهم اجعل الخير في في بلاد الكويت اللهم زدها خيرا اللهم زدها خيرا اللهم زدها خيرا اللهم اظهر الخير فيها اللهم اظهر الخير فيها اللهم اظهر الخير فيها اللهم من أراد أن يقيم فيها شرا اللهم من أراد أن يجلب لها شرا اللهم فلا تحقق مراده اللهم فلا تحقق مراده اللهم فلا تحقق مراده اللهم, اللهم زيد الالفه بين الأمير والرعايه اللهم زد الألفة بين الأمير والرعيه اللهم زد الالفه بين الامير والرعيه يا رب العالمين اللهم وفق أمير البلاد واهده وسدده واجعله رحمة على الرعيه اجعله رحمة على البلاد والعباد يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم